رَبِّ أَعِنِّي وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ وَانصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَيَّ وَانصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَابًا لَكَ مُطِيعًا إليك مخبطا أو واها منيبا ربي تقبل توبتي واغسل ذنوبي واجيب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واصل السخيمه قلبي